بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة وراها ف ك ر ة لو قررت أ ن ك تعمل مشوار للخير أ و ل ل إ ص ل ا ح ا و ع ط و ق ف في نصه يعني إ ي ه يعني انا ناوي اعمل خير أ ن ا اتحركت ل إ ص ل ا ح معين في مصلحه ح ك و م ي ة في ش ر ك ة في بلدي في شعبي أ ي أن أي... كان اتحركت للخير اتحركت للاصلاح طب جيت في نص الطريق ورجعت في كلامك تحصل مشاكل أكتر مشاكل ه ح ك ي ل ك و حكايه ت و ض ح ل ك و معنى الي ل أ ن ا بقوله دوا بيحكي إ ن كان فيه ه ي ق ص ة ر م ز ي ة يعني إ ن كان فيه سلطان يعني طاغيه وحش جدا بيحكم البلاد وعمال يظلم الناس والشعب كان خايف منه جدا ل أ ن السلطان مفتري ومش عارفين يعترضوا عليه والمهم في يوم السلطان أ م لابس لبس متنكر وطلع في ك د ه في ا ل م م ل ك ة بتاعته عشان يشوف أ خ ب ا ر الناس و ا ل ر ع ي ة إ ي ه و ع م ل ي ن إ ي ه وبيقولوا إ ي ه وبيشتكوا من ايه فطلع متنكر ففوجئ ان كل الشعب ك ر ه ي ن ه وبيشتموا فيه وفي اخباره وفي افعاله وبيضحكوا عليه ويتهجموا عليه و ح ا ج ة و ع م ل يقولوا يا رب بقى الفرج فرجع السلطان لل يعني القصر بتاعه مهموم جدا طب اتصرف ازاي اعمل ايه فطلع ف ك ر ة عشان يلهي الناس ان ه م يشتموه ان هوا يدورلهم على ح ا ج ة ت ا ن ي ة يشتموا فيها ف ع م ل ايه فقام جايب فيل كبير وقام م س ي ب ه في البلد وايه ومحدش طبعا يقدر يعترض على الفيل ل أ ن د ه فيل السلطان و ب د أ الفيل مبهدل ل ب ل د ويخرب الزرع ويكسر الجسور وييجي على ا ل س ا ق ي ة بتاعت فلان ويقوم و ي ك س ر ه ا والستات تخاف والعيال تخاف والناس مش ع ا ر ف ة تتصرف في ح ا ج ة ل أ ن د ه فيل السلطان و ب د أ ت الناس بدل ما تتكلم على السلطان ومشاكله يتكلموا على الفيل والناس تعبت ق و ي ومش لاقي حل ف م ه رايحين لحكيم ا ل ق ر ي ة قالوله ا يا حكيم ا ل ق ر ي ة لازم نصلح الموضوع د ه ه ا ي ت ف ق ه ه و على الايه على ا ل إ ص ل ا ح يلا نصلح مع بعض فوقفوا مع الحكيم فالحكيم قالوله بس مين ي ج ر يقف قدام السلطان ويقوله يعني الفيل بتاعك مفتري وظالم زيك محدش يقدر يعمل كدا طب ح ن ع م ل ه ا ازاي فهوا م نطلع ف ك ر ة ح ل و ة ق و ي ة قالهم ل أ ن ا هقف قدامه وانتوا تقفوا ورايا واقوله الفيل يا مولاي السلطان ن تؤمنتوا ي ي ل بوظ الزرع ا و م ن ا ق ي ل الفيل يا مولاي السلطان تقوم و ن ت و ا ق ي ل ي ن هدم الجسور ا و م ن ا ق ي ل الفيل يا مولاي السلطان تقوم و ن ت و ا ق ي ل ي ن خوف الستات والعيال و ب ك د ه كلنا ن ن ج و ليه ي ن ج و كلهم ليه ل أ ن انا قلت ك ل م ة الفيل فقط ومتهمتش ا ا الفيل ب ح ا ج ة وانتو ا قلتم ان الزرع خرب والجسور ت ه د د وما اتهمتوش الفيل ولا السلطان ب ح ا ج ة فكلنا نعدي وميقدرش ا يخبط في حد فيه د ه تاني يوم خدوا معاد راحوا قدام السلطان وقف, <تصفيق> وقف الحكيم وقفت كل اهل ا ل ق ر ي ة وراه قدام السلطان يبدوا ن هما رجعوا في كلامهم قام الراجل الحكيم واقف وقاله ل الفيل يا مولاي السلطان محدش رد فنبصص وراه الفيل يا مولاي السلطان محدش رد مكملوش الفيل يا مولاي السلطان محدش رد يا مهاره ابيض هيضيعوه الفيل يا مولاي السلطان فام الملك السلطان ردد قاله الفيل الفيل الفيل ماله الفيل حصل ايه ان الفيل فالحكيم عارف ان الناس بعته وان الناس رجعت في كلامها ام عامل فيهم حته حركه <تصفيق> عايش لوحده انا بختار عليك يا مولاي السلطان انك تجابله الي ل ي و ن س ه ا ح ن ا محتاجين خمس ست افيال علشان يعيشوا مع الفيل عشان ما يعيش لوحده فالملك قاله ل والله ف ك ر ة م م ت ا ز ة انا ح ه ث و ر ت ست افيال ا ن ب ا ص س الحكيم ل أ ه ل ا ل ق ر ي ة قالهم ل دا جازات الي ل يفكر في الاصلاح ويرجع في نص الطريق وصلت ا ل ف ك ر ة بسمه امل لكل الي ل يفكر في الاصلاح وميكملش ا شكرا والسلام عليكم و ر ح م ة الله